وعنده مَفَاتِحُ الغيب لا يَعْلَمُهَا إلَّا هو وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ من وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ في وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا ولا فِي ضُرْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يابس وَلَا رَطْبٍ وَلَا يابس إلا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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر وهو القاهر, وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا, توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله ثم ردوا الى الله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 لئن اجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا